للاستدلال بتلك الآيات على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى فلما فرغ الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من شرح تلك الآيات تمنى لو أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أضاف آية أخرى في المحبة وهي الفلة لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وذكر الشيخ الشارع رحمه الله تعالى ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى وأن الله رب العالمين اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا وهذه المحبة التي هي الفلة هي أعلى أنواع المحبة وهي توقيفية فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل يعني الخليل محمد والخليل إبراهيم صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن المحبة تثبت أيضا بالأدلة العقلية كما هي ثابتة بالأدلة النقلية السمعية فذكر أنه يحتج على من أنكر ثبوتها بالعقل بالعقل قال فنقول وبالله التوفيق إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك هذا يدل بلا شك على المحبة قال ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بأذاننا عن سبق وعن من لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل وهنا سؤالان بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل وهذه هي التي يطلبها كل إنسان والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه ولهذا يروى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في العدل بين زوجاته هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو حديث ضواه بله أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الغابي واختلف في وصله وإرساله ولذلك قال الشيف ولهذا يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العدل بين زوجات هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملكه وهي المحبة بالقلب ولا أملك فالجواب أن المحبة لها أسباب كثيرة بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل للمحبة أسباب كثيرة منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه ومن الذي أجرى إليه الدم في عروقه قبل أن ينزل إلى الأرض إلا الله عز وجل من الذي دفع عنه النقم التي عقدت أسبابها وكثيرا ما يشاهدها الإنسان بعينه آفات ونقم تكاد تهلكه ثم يرفعها الله رب العالمين عنه وهذا مما لا شك أنه يجلب المحبة ولهذا ورد في الأثر أحب الله لما يغذوكم به من النعم وهذا حديث ضعيف رواه الترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم في الحلية قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وأعتقد لو أن أحدا أهدا إليك قلما وأعتقد لو أن أحدا أهدا إليك قلما لأحببه فإذا كانت كذلك فأنت انظر نامة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا تكاد تحصيها تحب الله تبارك وتعالى هذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك أن وتحب الذي أسجاها إليك بخلاف النعم الدائمة فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم أو من عليك بالعبادة فقد فضلك بالعبادة أو من عليك بالمال فقد فضلك بالمال أو من عليك بالأهل فقد فضلك بالأهل أو من عليك بالقوة فقد فضلك بالقوة وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها فأ煞ت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحبتك فهذا من الأسباب التي تجلب المحبة والتي يستطيع الإنسان أن يجلب المحبة لنفسه بها إذا ما تأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليه ومن الأسباب التي تجلب المحبة أيضا محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال القولية والفعلية والقلبي. فيحب الذي يحبه الله فهذا يجعله يحب الله تبارك وتعالى لأن الله يجازيه على هذا أن يضع محبته في قلب، فيحب الله إذا قام بما يحب، وكذلك تحب من يحبه الله. قال والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة من الأشخاص والأولى من الأعمال تحب الله إذا قمت بما يحب، بما يحب، وكذلك تحب من يحب. الفرق بينهما ظاهر، فالأخيرة من الأشخاص وستعمل فيها من التي للعاقل وأما الأولى فهي من الأعمال وأتى فيها بما التي لغير العاقل فزلل على الأعمال والأماكن والأزمان وكذلك تحب من يحب هذا للعاقل من الأشخاص وإذا قمت بما يحب هذا لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب إبراهيم تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء تحب الصديقين كأبي بكر وتحب الشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله لأنك إن قلت تحب الصديقين كأبي بكر والشهداء فقد يعلت الشهداء من الصديقين تحب الصديقين فاربعك والشهداء أيو تحب الشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله فهذا يجلب لك محبة الله وهو أيضا من آثار محبة الله فهو سبب وأثر وأيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى لك فترت ذكر الله بحيث يكون دائما على ذلك حتى تكون كلما شاهدت شيئاً استدللت به عليه عز وجل حتى يكون قلبك دائماً مشغولاً بالله معارضاً عما سوى فهذا يجلوب لك محبة الله عز وجل قال الشيخ الشارح رحمه الله هذه الأسباب الثلاثة عنده من أقوى أسباب محبة الله عز وجل أن يتأمل الإنسان في هذه الأمور من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه ومن الذي يثاب عليه النعم ومن الذي يدفع عنه النقم فإنه لو تأمل في هذه الأمور فأحب الله تبارك وتعالى الذي يواتر عليه النعم ويدفع عنه النقم لأن الإنسان إذا ما صنع له إنسان صنيعا وجعل عنده يدا ومعروفا فإنه يحبه ولذلك في الدعاء اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فأحبه لأنه إن حب كافرا فقد خرق عقد الولاء والبراء لأنه ينبغي أن يبغضه في الله تبارك وتعالى لا أن يحبه ولكن النفوس قد جُبلت على محبة من أحسن إليها والله رب العالمين أحسن إلينا وأنعم علينا وتفضل بالخيرات كلها علينا وصرف عنا النقم ودفع عنا البلايا ووالى علينا الفلاءة والحفظ وواتر علينا البركة والنعمة فينبغي إذا تأمل الإنسان في هذا أن يحب الله الذي أنعم وأحسن عليه وإليه بهذه النعم الكثيرة ودفع عنه هذه النقم العديدة الإنسان إذا تأمل في هذا كان هذا سببا لمحبته لربه جل وعلا ويتأمل الإنسان فيما أوطي ألا فيما سلب لأن هذا من المزالق الخطيرة التي تجعل الإنسان يحتقر النعمة وينظر إليها بعين، فزدني ما أنعم الله رب العالمين به عليه، على الإنسان أن ينظر إلى ما أعطينا إلى ما سلم، إذا آثاه الله رب العالمين علما ولم يكثي ما لا يتأمل في ما الله رب العالمين بعين البصيرة، ويحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه، إذا آثاه الله رب العالمين مالا ولم يتيه صحة ينظر إلى ما آتاه الله رب العالمين لا إلى ما سلب منه لأنه ليس له حق على الله تبارك وتعالى حتى يستوفيه وإنما يتيه الله رب العالمين ما شاء ويمنع الله رب العالمين عنه ما شاء ويتفضل عليه بما شاء ويحرمه مما شاء ويفعل ما يشاء لأنه على كل شيء قدير يتأمل الإنسان فيما آتاه الله تبارك وتعالى ولا يكون قلبه إذا أراد أن يصل إلى محبة ربه تبارك وتعالى كالإسفنجة بل يكون قلبه كالمصباح وهي وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لتلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال لي شيخ الإسلام لا يكن قلبك كالإسفنجة وليكن قلبك كالمصباح قال فما أحسب أني قد استفدت من نصيحة ما استفدت من نصيحته رحمة الله عليه لا يكن قلبك كالإسفنجة الإسفنج كلما وضعت في وسط فشربت منه ما هنالك وإذا وضعت في الدم فمتصت وإذا وضعت في البول فكذلك وإذا كانت في المسك فكذلك فهي على حسب ما تكون فيه فلا يكن قلبك كالإسفنجة كلما خالط قوما واختلط بهم أثروا فيك وتشربت قلبك من أخلاقهم وأحوالهم وتطلعت إلى دنياهم أو إلى حالتهم فهذا من أكبر عوامل فساد القلوب لا يكن قلبك كالإسفنجة وليكن قلبك كالمصباح يزهر فإن كان قلبك كذلك فقد عصمك الله رب العالمين من الزيد والضلال وإذا كان قلب الأبعاد كالإسفنجة فإنه إذا أصبح الصباح فكان بين أهل الدنيا فهو من أهل الدنيا ثم إذا ما كان عند الظهر مع أهل الباطل والخنى فهو من أهل الباطل والخنى ثم إذا ما جلس بعد ذلك مع أهل التفريط والتضيع والإلحاد والزندقة فهو كذلك على حسب الوسط الذي يكون فيه قلبه لا يأكل قلبك كالإسفنجة وليأكل قلبك كالمصباح ولا تنظر لمن فضل عليك بشيء من أمر الدنيا ولا تنافس فيها وإن منظر إلى من فضل عليك بأمر من أمور الآخرة فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننظر إلى من هو أعلى منا في الدنيا فإن هذا أمر لا ينقطع ولو أن لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له ثان ولو أن لابن آدم ثانيا لتمنى أن يكون إليه ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراث هذا أمر لا ينقطع وأما أمر الآخرة فالآخرة فيها تنافس الحق وهي لا تضيق على كثرة السالكين ولذلك تجد السالكين في طريق الآخرة يتحابون وهم يتنافسون يتوادون يتراحمون يتعاضدون، يتحاملون يحمل بعضهم بعضا يحمل القوي منهم الضعيف ويحمل القادر منهم الكلة ويعين منهم من كان ذا قدرة من كان ذا عجز وهكذا يسيرون في طريق الآخرة لأنها مشروع واسع ومورد عظيم تسعى الخلق أجمعين وعطاء ربك لا ينفد ولا حد له فإذا قصد أهل الدنيا من أهل الخير سبيل الآخرة وسعه وأما طريق الدنيا فإنه لا يتحمل إلا سالك الناس إذا تنافسوا في الدنيا لا يطيق بعضهم بعضا إذا تنافسوا في الدنيا فلابد من أن يتحاقدوا ويتحاسدوا ويتنازعوا بل لربما قتل بعضهم بعضا ليخلوا للواحد منهم مشرعة لأن طريق الدنيا لا يحتمل إلا الواحد وراء الواحد لا يحتمل تزاحما ولا يحتمل تنافسا وإنما هي ثمرة يقطفها واحد من هو الذي يصل إليها أولا كيف يصل إليها أولا ربما على جثث المتنافسين وربما على أعراضهم وربما على ما يكون من كل خديعة يستطيع أن يتوسل بها للوصول إلى ما يريد طريق الدنيا هاتنا والدنيا كما قال الإمام علي رضوان الله عليه ديفة طلابها هاكلا إذا طلبت لذاتها ولكن يمكن أن تطلب الدنيا للآخرة ونعم المام الصالح عند الرجل الصالح وكان من الصحابة رضوان الله عليه من الأغنياء ما قسمت ثروته وميراثه بعد موته بالفؤوس كما كان عند الزبير بن العوام عند طلحة أو عند عبد الرحمن أيضا رضي الله عنه وهو من أغنياء الصحابة ومن المكترين وكذلك عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة ولكن بشرط أن تكون في يدك وألا تكون في قلبك طريق الآخر يسعى الآخرين من المتنافسين معك وأما طريق الدنيا فلا يسعى إلا واحد فإذا تأمل المرء فيما آتاه الله رب العالمين وفضله به من علم أو مال أو أهل أو قوت أو ولد وما أحد يخلو من نعم فعلى المرء أن يتأمل فيما أنعم الله به عليه وأن يشكر الله رب العالمين وأن يحمده على ما أنعم به عليه ما من أحد يخلو من نعمه قط فيتأمل الإنسان فيما آتاه الله رب العالمين من النعم فإن ذلك يورث محبة الله وأيضا إما يورث محبة الله تبارك وتعالى أن يحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الفعليات والقلبية تحب الذي يحبه الله هذا يدعلك تحب الله تبارك وتعالى لأن الله رب العالمين إذا أحببت محبوبة فإنه يضع محبته في قلبك فتحب الله إذا قمت بما يحب وكذلك تحب من يحب فتحب ما يحبه الله رب العالمين من الأعمال ومن الأماكن ومن الأزمان وتحب من يحب الله تبارك وتعالى من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا يجلب لك محبة الله رب العالم وأيضا من أسباب جلب محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد كذفرة ذكر الله بحيث يكون دائما ذكر لله رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام المحبين وسيد المحبين لرب العالمين كان يذكر الله تبارك وتعالى على جميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان الإنسان كثير الذكر لله تبارك وتعالى فإن ذلك يؤذفه محبة الله رب العالم إذا كان القلب دائما الشغل لله رب العالم وكان معرضا عما سوى الله تبارك وتعالى فهذا يجلب للعبد, يجلب للعبد محبة الله عز وجل فهذا جواب السؤال وأما السؤال الثاني فهو ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر يعني ما ذكر من الأدلة الدان التي على ثبوت صفة المحبة لله رب العالم ما الآثار المسلكية التي يتحصل عليها العبد مما ذكر ثم قال الشيخ الجواب أولا قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يقتضي أن نحسن وأن نحرص على الإحسان لأن الله يحبه وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه ثانيا قوله تعالى وأقصط إن الله يحب المقصطي يقتضي النعمة وهو ما أمر الله رب العالمين به وأن نحرص على العنا لأن الله رب العالمين يحبه ويحب من قام به ثالثا قوله إن الله يحب المتقين هذا يقتضي أن نتقي الله عز وجل أن لا نتقي المخلوقين بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من الناس نترك المعاصي وإذا لم يكن عندنا أحد نستحي منه من الناس عصي هذا لا يجوز وليس هذا من تقوى الله في شيء وإنما هو من تقوى المخلوقين وليس هو من تقوى القلوب وأما المتقي لله حقا فإنه يتقي الله تبارك وتعالى ويخافه ويراقبه على جميع حالات وقديما قال العبد الذي يكون قويا في الجلوة غير قويا في الخلوة هذا عبد ضعيف الإيمان وربما كان منافقا فتجده يتمشك بالدين ظاهرا ويتخلى عنه باطلا فهو متمسك بالدين في الجلوة متخلى عن الدين في الخلوة وإذا كان حاله في الخلوة أعظم منه من حاله في الجلوة فهذا مؤمن ضعيف الأول مناصف والثاني مؤمن ضعيف والذي استوى حاله في الجلوة والخلوة هو المؤمن الحق الذي يستوي حاله في الجلوة والخلوة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يأتون يوم القيامة بعمال بيضاء كثيرة كأمثال جبال تهامة ينظر الله رب العالمين إليها فأدعلها هباء منثورا صفهم لنا حلهم لنا قال أما إنهم لمنكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون تصومون كما تصومون فيأخذون من الليل كما تأخذون ويأتلون القرآن كما تتلون ولكن قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهؤلاء عملهم كأمثال جبال تهامة بيضاء وفي العظم كأمثال جبال تهامة ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثور لأنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه إن الله يحب المتقين نصلح ما بيننا وبين الله فيصلح الله رب العالمين ما بيننا وبين الناس نتقل الله عز وجل ولا نهتم بأمر الناس ننظر إلى الشيء الذي بيننا وبين ربنا ولا نتم لغير ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا نفعل ما يقتضيه الشر والعاقبة للمتقين نفعل ما يقتضيه الشرع والعاقبة للمتقين رابعا يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين وهذه تستوجب أن يكثر العابد التوبة إلى الله رب العالمين أن يكثر الرجوع إلى الله رب العالمين بالقلب والقالب ومجرد قول الإنسان أتوب إلى الله هذا قد لا ينفع ولكن فاستحضر وأنت تقول أتوب إلى الله أن بين يديك معاصية ترجع إلى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله رب العالم أن يخلص الإنسان في التوبة إلى الله وأن يخلع عن الدم وأن يندم على ما فرط منه وأن يعزم على ألا يعود إليه وأن يأتي بالتوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة في حاله وفي حال العالم قبل أن تخرج الشمس من مضربها ويحب المتطهرين إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين وهذه مسألة من المسائل الجليلة في دين الله تبارك وتعالى كثير من الناس لا يستحضر النية عند الفعل هذا الملحظ الذي دل عليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين فلأن الله يحب المتطهرين أنت تفعل ما تفعل تتطهر لأن الله يحب المتطهرين فتكون هذه النية منعقدة في قلبك عند الاتيان بالفعل أو قبل وكذلك إذا أردت مثلا أن تتوضى أنت تريد أن تتوضأ للسباحة الصلاة ولكن لو أنك نويت أيضا أنك تلتزم أمر الله وأنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغت فهذه نيات متراكبات في هذا الأمر وحد فالله عز وجل يحب المتطهرين إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت إذا اغتسل تحس أن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين يقول ووالله إننا نغافلون عن هذه المعاني أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث يعني من الأنجاس أو من الأحداث فنقول نتطهر من هذا لأنها شرط لصحة الصلاة خوفا من أن تفسد صلاتنا نأتي به لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله له فإذا أردنا أن نتطهر من الأنجاز أو من الأحداث وجعلنا هذا في ضميرنا ونوينا ذلك بقلوبنا أن الله عز وجل يحب ذلك ونحن نفعل ما يحبه ربنا فهذا حسن جدا لو كنا نستحضر عندما يرسل الإنسان منا نقطة البول أصابت كوبة أن ذلك يجلب محبة الله له لحصلنا خيرا كثيرا لكننا في غفر الله. فهذا أمر يسير كما ترى، ولكنه من آثار مراقبة الله تبارك وتعالى لأن العبد لو راقب الله تبارك وتعالى مراقبة صحيحة إنه لا يفعل فعلا إلا ويستحضر رقابته ومراقبته لله رب العالم فإذا أتى بهذا وأراد أن يتطهر من الأنجاس كالبول مثلا أو من الأحداث إذا ما أحدث بجنابة أو ناقض للوضوء فإنه إذا ما شعر واستحضر أنه يستجلب بهذا محبة الله لأن الله يحب المتطهرين فإنه لو فعل ذلك ونواه لحصل بسببه خيرا كثيرا خامسا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويأفر لكم ذنوبكم ولهذا أيضاً يستوجب أن نحرص غاية الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ترسم طريقه لا نخرج عن طريقه ولا نقصر عن اتباعه صلى الله عليه وسلم ولا نزيد ولا ننقص هذا الشعور يحمينا من البدع ويحمينا من التقصير ويحمينا من الزيادة والغلوب ولو أننا نشعر بهذه الأمور فانظر كيف يكون سلوكنا وآداغنا وأخلاقنا وعباداتنا لله رب العالم ولكن العادات تغلب أحيانا والعبادات بإنف العادة ولعدم المراقبة تتحول إلى عادة فكثير جدا من العبادات تتحول إلى عادة ويأتي بها الإنسان ولا يدري أنه يعبد الله تبارك وتعالى به السجود أمر عظيم جدا من أكبر الأمور من أعظم علامات الخضوع أن تسجد أن تجعل أنفك في الطراب أن تخر ساجدا هذا من أعظم علامات المذلة والخضوع للمعبود ولكن هل تحس المرء يسجد ويقوم ويركع وهو مظهر من مظاهر الخضوع والخشوع والذل للمعبود مع المحبة له ولكن هل يحس هذا ما يريد الشيخ أن يلفت إليه رحمة الله عليه لأنه يتحدث عن الآثار المسلكية التي يتحصل عليها العبد من الآيات التي مر شرحا ثم قال رحمه الله سادسا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ومن يغتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال هذه ماذا تورثنا تورثنا الحذر من الرد عن الإسلام ومنها ترك الصلاة مثلا فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه ويقومون بواجبهم نحو ربهم فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة والعياذ بالله ولأن المرأة لا يضمن لعله يظل على السوية والجاده. عابد ربه باذلاً مجهوداً ثم يكون ذلك في الظاهر وحده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا ذراع بأجله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع لا بعمله وإنما بأجله وأما عمله ففاسد وأما حقيقة الإيمان فليست في قلبه ولأنك إن لم تحمل الحديث الآخر على هذا الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يبدو للناس وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الآخر وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخل النار لو أخذت هذا الأمر من غير أن ترد إلى ذلك القيد في الحديث الآخر أورث ذلك قلبك القنوط يقنط الإنسان يقول يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع بعمله بتقواه بدينه لا فيما يبدو للناس في ظاهر الأمر وما يكون بينه وبينها إلا ذراع بأجله يسلق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فنحضر ردة عن الإسلام نسأل الله العافية والسلام نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين قال سابعا قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس والإذا إذا آمنا بهذه المحبة إن الله يحبه فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها وهي الختال وعدم التواني والإخلاص بأن يكون في سبيل الله أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرسوس أن نصف. وهذا يقتضي التساوي حساً حتى لا تختلف القلوب وهو مما يؤكد الألفة والإنسان إذا رأى واحدا عن يمينه واحداً عن يساره يقوى على الإقدام لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب فستشتد همته وكذلك شأن المؤمنين ولذلك تجد دين الإسلام قد بني على هذا الاجتماع وعلى نبذ الفرقة والتوحد ففرض الله رب العالمين الصلاة وفرض الصلاة في جماعة فالصلاة فرض والجماعة فرض الجماعة فرض واركعوا مع الراكعين والراكعون لا يركعون إلا في المساجد, يركعون في المساجد إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل يقينا على فرضية الجماعة أن تصلي الصلاة في الجماعة ولكن هذا فرض وهذا فرض فلو أنه صلى منفرداً لم يصلي في الجماعة من غير عذر هذا كله إذا لم يكن هناك عذر معتبر شرعاً فإذا ما صلى وحده فقد أتى بالفرض الأول صلى. ولكن يؤاخذ على ترك الفرض الثاني وهو أن يصلي في الجماعة وكذلك الجمعة وكذلك العيدين وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك الاستسقاء وكذلك الجهاد في سبيل الله وكذلك الحج ثم هذه المظاهر العامة التي تشمل الأمة فيما يتعلق بالصيام الفرض مثلا فهذا يوحد الأمة كلها ويجمعها جمعا شعوريا إيمانيا على هذا الأمر الواحد. فالإنسان كما يقول الشيء إذا رأى واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره يقوى على الإقدام ولكن لو يحيطون به من جميع الجوانب فستشتد همته قال فصار في هذه الآيات ثلاثة مباحث. إثبات المحبة بالأدلة السمعية بيان أسباب المحبة الآثار المسلكية في الإيمان بصفة المحبة لله رب العالم أهل البدع الذين أنكروا صفة المحبة لله تبارك وتعالى ليس عندهم إلا حجة واهية يقولون العقل لا يدل عليه ويقولون إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين لا تكون بين رب ومخلوق أبدا ولكن تكون بين المخلوقات فهتان شبهتان للنافين للمحبة الشبهة الأولى أن العقل لا يدل عليه والشبهة الثانية أن المحبة إنما تكون بين المتجانسين فلا تكون بين الرب الخالق والمخلوق العاجز ولا بأس أن تكون المحبة بين المخلوقات وقد جاب الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على هاتين الشبهتين فقال نجيب عن الشبهة الأولى وهي أن العقل لا يدل على المحب بجوابين أحادهما بالتسليم والثاني بالمناء التسليم أن نقول سلمنا أن العقل لا يدل على المحب تقولون إن العقل لا يدل على المحبة سلمنا لكم هذا ولكن إذا كان العقل لا يدل على المحبة فالسمع يدل عليه والسمع دليل قائم بنفسه والله عز وجل يقول في القرآن العظيم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فإذا كانت بيانا فهو دليل قائم بنفسه. انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة. فإذا انتفى هذا الدليل المعين وحده فإن ذلك لا يدل على انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يستدل عليه بغير هذا الدليل. فانتفاء الدليل المعين لا يلزم من انتفاء المدلول لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات الحسيات مثلا بلد له عدة طرق توصل إليه إذا سد طريق ذهبنا مع الطريق الثاني ولا نقول إن البلد لم يعد إليها طريق بل لها طرق أخر صحيح أن هذا الطريق قد انسد وانقطع ولكن لا يلزم من ذلك أننا لا نستطيع أن نصل إلى البلد من طريق آخر هذا بالحسيات لا يستطيع أحد أن يماري فيه للدلالة على أن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول وفي المعنويات كم من حكم واحد يكون له عدة أدل وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيه أدلة متعددة فإذا جاء أحد بدليل ضعيف بحديث غير ثابت وقال هذا يدل على وجوب الطهارة للصلاة فنقول له هذا الدليل دليل لا يثبت به شيء ولا يقول فكيف تستدل به على الوجوب فهل يعني ذلك أنه لا يثبت لدينا وجوب الطهارة للصلاة من طرق وأدلة أخرى انتفاء هذا الدليل لا يدل على انتفاء المدلون لأنه يثبت بأدلة أخرى فهذا كما ترى يدفع بالحسيات وبالمعنويات أيضا فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين القالق والمخلوق فإن السمع دل على ذلك بأدل دليل وأوضح بيان فما مر من الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا إذا قالوا إن العقل لا يدل على وصف ربنا تبارك وتعالى بالمحبة نقول نسلم ولكن هل لأن العقل لا يدل فقد انتفى المدلول عليه بانتفاء هذا العقل وحده أم أن العقل لأنه لا يدل انتفى بسبب عدم دلالته دليل وبقيت أدل عندنا النقل عندنا السمع عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا السمع والنقل عندنا القرآن فهو يدل والقاعدة أن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المذنب قال هذا بالتسليم نسلم لكم ولكن سنقيم بإزاء ما سلمنا لكم فيه ما هو أقوى منه وهو النقل والسمع الدليل من الكتاب ومن السنب الجواب الثاني ألمان أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل على هذا فنقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما سمع لأن الذي يأتي بما يحبه الله تبارك وتعالى والذي يأتي بالمكرمات ويأتي بالصالحات يحبه الله تبارك وتعالى كما أثبت ذلك الشيخ الدليل العقلي الذي ساقه بعد أن ذكر ما ذكر من شرح الأدلة النقل قال وأما قولكم إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين فيكفي أن نقول لا قبول لدعواكم هذه لأن المنع كاف في رد الحد إذ إن الأصل عدم الثبوت فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل المحبة تكون بين غير المتجانسين الإنسان يقول الشيخ عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة ولا بذل معها مجهودا ولا أضاع وقتا ولا أنفق مالا فهو يحبها. وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقت في إصلاحها فتجده يبغضها. هل الساعة والإنسان من المتجانسات بل أيضا يقول تجد أن البهائم تحب وتحب هذا أمر لا يدفع قال فنحن ولله الحمد نثبت لله المحبة بينه وبين عباده وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما ما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فمنتنعان فنحن لله الحمد نثبت لله المحبة بينه وبين عباده ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على إثبات صفة الرحمة لله رب العالم فقال شيخ الإسلام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقد أتى شيخ الإسلام بهذه الآية ليثبت حكم وهو ما تضمنته من صفة الرحمة في اسمي ربنا تبارك وتعالى الرحمن الرحيم ولم يأتي بها مقدمة لما بعدها من الآيات وإنما ساقها دليلا مفردا قائما بذاته وقد سبق شرح البسملة كما قال الشيخ الشارح في أول هذا الكتاب المبارك إن شاء الله فلا حاجة إلى إعادته الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرفوع كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيمة ولم يجز خطُ رحمن بهم وإنما وكان بالمؤمنين رحيمة وكان الأول للوصف والثاني للفعل الأول للوصف رحمن للوصف رحيم للفعل فالأول دال على أن الرحمة وصفه الأول الرحمن دال على أن الرحمة وصفه والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمة فالأول دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفاء الأول دال على صفة الذات أنه دال على الوصف القائم به والثاني دال على صفة الفعل لأنه يتعلق بالمرحوم ففي البسملة من أسماء الله الله والرحمن والرحيم ومن صفاته تعالى الألوهية والرحمة الآية الثانية قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وسعت كل شيء رحمة هذا تميز محول عن الفاعل لأن التقدير ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء وسعت رحمتك وسعت رحمتك ربنا وسعت كل شيء رحمة فهذا تمييز محول عن الفاعل تقدير ربنا وسعت رحمتك وعلمك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة هذا تمييز محول عن الفاعل فرحمة وعلم منصوبان على تمييز المحول عن الفاعل وفي دليل على سعة رحمة الله وشمولها فما من مسلم ولا كافر إلا وقد ناله رحمة الله في الدنيا وأما في الآخرة فتختص الرحمة بالمؤمنين يقول الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله لما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله يا رحيم ويستغفرون للذين آمنوا حملة العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسات كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل ترقيهم عذاب الجحيم قال الشيخ ما أعظم الإيمان وما أعظم فائدته الملائكة حول العرش يحملون يدعون الله للمؤمن حملة العرش يدعون الله تبارك وتعالى للمؤمن ويستغفرون الله رب العالمين له ما أعظم الإيمان للمؤمن يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة يدل على أن كل شيء وصله علم الله علم الله واصل لكل شيء محيط بكل شيء ورحمته تبارك وتعالى وصلت كل شيء وهي واصلة إلى كل شيء لأن الله قرن بينهما في الحق ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وعلم الله تبارك وتعالى واصل كل شيء ورحمته قرنت بعلمه فأخذت الحكم فهي غاصلة كل شيء وصلت رحمته كل شيء كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هذه الرحمة العامة تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ كل شيء فقد بلغته رحمته فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أي ولكن رحمة عامة, رحمة عامة لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية قصور بالنسبة لرحمة الله للمؤمن فالذي أرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك الله أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه واعظم لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوي ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا لأن الله يقول من عمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة طيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار حياتهم كحياة البهائم إذا شبع رات وإذا لم يشبع جلس يصرخ أكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم لأن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل وإن أصابته صراء شكر فهو في خير في هذا وفي هذا في السراء وفي الضراء وقلبه منشرح مطمئن ماشر مع القضاء والقدر لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء بل هو متوازن مستقيم معتدل فهذا فرق ما بين رحمة ورحمة رحمة الكافر ورحمة المؤمن والله رب العالمين جعل الرحمة عامة وخاص قال الشيخ متأسفا لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة إن منا أناسا يريدون أن يلحقوا براكب الكفار في الدنيا حتى جعلوا الدنيا همهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا ولهذا قال بعض السلف والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه السيد لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم ومبلغ علمه ولذلك إذا ما تأملت في هذا تأملا صحيحا أورتك معرفة للفرق بين المنهج الحق والمناهج المبتدعة المنهد الحق فيه دعوة الخلق إلى إقامة دين الحق في أرض الله رب العالمين إذ هو دينه فلا يحال الناس على رغد يستقبلونه في مستقبل أيامه ولا يحال الناس على وفرة يتحصلون عليها بسبب إقامة دين ربه ولا يحال الناس على أمور من أمور الدنيا يتحصلون عليه لا يحال الناس على توفير الرغيف الخبز وتزويج العوانس وغير ذلك من تلك الأشياء التي يعيدون بها الناس إذا ما حكم بأمر الله هذا خلل ظاهر في أصل الاعتقاد وهم جهلة لا يعلمون ويريدون أن يحملوا العالم على جهله وليس الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعرض الدين على الناس من الآفاق قولوا لا إله إلا الله تفهم يقولون ما لنا إن نحن آمنا واتبعنا يقول الجنة أما الدنيا فابشروا ستؤذون ستعذبون ستجوعون ستضربون وتشردون وتقتلون على أي شيء أحالهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم على موعود الله رب العالمين للمتقين الجنة نقيم أمر الله لأن هذا أمر واجب علينا أن نقيمه نقيم دين الله في أرض الله هذا هو المطلب هذا مطلب يسير هذا هو المطلب ويتأتى بعد ذلك ما يتأتى من أمور الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله وإقامة دين الله وإلى التسليم لأمر الله رب العالمين وطاعة الله وتحكيم أمر الله في أنفسهم وما ملكت أيمانهم وفي دنياهم شردوا وعذبوا وطهدوا وحوصوا حتى أكلوا لحاء الشجر والأوراق اليابسة وكان ترب العظيم نقيم دين الله في أرض الله أن نعبد الخلق للخالق العظيم هذا هو المقصد لا أن نحيل الناس على أمور الدنيا لا أن نؤرث الأحقاد بين الطبقات من أجل أن نتوصل إلى أمور كافة ولن يتوصل إليها أحد ولأنه طريق معود لا يتوصل منه أحد إلى شيء بل يتوصلون إلى الحسرات، ويتوصلون إلى إراقة الدماء يتوصلون إلى الخراب والفوضى وهو واقع في كل ثائر يخرج بثورته في أرض الإسلام على مدار التاريخ لم يفلحوا قط ولم يأتي منهم خير قط ولكن دعوة الخلق لعبادة الخالق العظيم دعوة الخلق لتوحيد الله رب العالمين هذا هو المقصد الذي لأله خلقنا الله رب العالمين إقامة دين الله في أرض الله بتوحيد الله رب العالمين ولا نحيل الخلق على شيء سوى موعود الله رب العالمين وهو جنة الله رب العالمين ونحذر الناس نخوفهم من وعيد الله رب العالمين للمخالفين فمن خالف وشد دخل النار هذا ما فعله النبي المختار فهذه نقطة الجدائية شذ عنها من شد وحد عنها من حاد وهدي إليها من وفق وأراد الله رب العالمين له الرشد فالزمها فإنها عزيزة وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذر ضواني والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراكا به. وهما كممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران أي من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان سبحانه سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم